ستة استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك يا أمي أنا جوعان جدا متى نأكل العشاء؟ عندما يصل والدك إلى البيت يا حسن إذا أنا أذهب إلى الحمام لأغسل يدي بالصابون أحسنت يا ولدي اذهب واغسل أنت ولد نظيف غسل اليدين قبل الأكل مهم للصحة صحيح يا بني وأغسل يدي بعد الأكل أيضا وقبل النوم أنظف أسناني بفرشات الأسنان الوساخة سبب الأمراض أحسنت